بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نفصل الآيات ولك سبيل المجرمين <تصفيق> لن أخضع في اليوم للظلم ببعث أولين أنا لست أخاصم للدنيا دنياكم ليست تغريني أنا لي هدف أثناء أعلى نفسي لا ترضى بالدون ما لي من جنة أدعوكم ولنا لجهنم تدعوني أمتي لا ترهب القوى العمياء ولا تهاب الحضارة الخرقاء ما دمت بالله معتصمة وعليه متوكلة فالله أعلى وأكبر فالله أعلى, أعلى وأربع وشغلهم الشاغل الآن لإنجاح الكذبة الأمريكية الكبرى التي تسمى الديمقراطية الله أقوى وأقدر ممن عدا وتكبر ممن بغى وتجبر الله أعلى وأكبر وبعبارة أخرى إن المشرع المطاع في الديمقراطية هو الإنسان هو الولي هو الولي الله وليس الله الله أقوى وأقدر ممن عدا وتكبر ممن بغى وتجبر وبات بالله يكفر وراح بالكفر يجهر مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله بينما الديمقراطية تقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الشعب وليس الى احد غير الشعب دين في الأرض يزهر أنعم بنصر مؤزر للمسلمين أتحدر فظاه ربي وقدر الله الله الله أعلى وأكبر الله الله الله أكوى وأقدر القسم الإعلامي بتنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين يقدم كلمة للشيخ أبي مصعب الزرقاوي حفظه الله يرأس لن نحن يرأس والكلمة بعنوان ولتستبين سبير المجرمين.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 إذا طرق العدو من الكفار بلد الإسلام طرقوه بقدر الله أفيحل للمسلمين الاستسلام للقدر وترك دفعه بقدر مثله وهو الجهاد الذي يدفعون به قدر الله بقدره اعلموا أيها المسلمون أن الجهاد في سبيل الله اليوم دواء لكثير من الأمراض التي تشكو منها الأمة فإنه لا شيء بعد التوحيد يعدل الجهاد نفعا للبلاد والعباد فهو طريق قد تكفل الله بهداية سالكه، كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لذلك كان السلف إذا أشكل عليهم أمر من أمور الدين توجهوا بمسألتهم إلى أهل الثغور والجهاد تيمنا أن يجدوا الهداية والصواب عندهم وهو كذلك باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم كما في الحديث عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم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 وقال تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين أي أن الخير العائد أو المتحصل من الجهاد مرده على أنفسنا إن جاهدنا في سبيل الله فالله تعالى غني عنا وعن جهادنا وهو كذلك باب عظيم من أبواب التمحيص. يعرف به المؤمن الموحد من المنافق المتسلق الذي يتشبع بما لم يعطى والذي يحب أن يحمد بما لم يفعل فالجهاد ترجمان التوحيد وهو دليل على صدق الموحد ومن لم يكن له سابقة عهد مع الجهاد والبلاء في سبيل نصرة هذا الدين لا يحق له أن يتصدر مواقع الزعامة والقيادة مهما أوتي من علم وحسن بيان وهو إن فعل فهو يتشبع ويتظاهر بما ليس عنده وهو كلابس ثوبيزور وما أحوج الأمة إلى هذا الميزان والكشاف في هذا الزمان الذي كثر فيه المتسلقون والمنافقون والمتاجرون قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وقال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا وقال تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ فَاعْتَبَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جِهَادَهُمْ دَلِيلًا عَلَى صِدْقِ إِيمَانِهِمْ وَتَوْحِيدِهِمْ وَأَنَّهُمْ هم أي الموحدون حقا وهم الصادقون الفائزون في الدنيا والآخرة أما الذين لا يجاهدون ولا ينفرون الذين تهتز قلوبهم كلما نادى منادي الجهاد أو فتح في الأمة باب للبذل والفداء فهؤلاء متهمون في إيمانهم مزورون في دعواهم قال تعالى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 تخلفهم عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلاً على نفاقهم وعدم إيمانهم كما اعتبر عدم الإعداد والأخذ بأسباب الجهاد دليلاً على عدم صدقهم ورغبتهم في الخروج للجهاد في سبيل الله فلكل دعوة وزعم برهان ودليل وزعم اللسان من دون عمل لا يكفي فكيف بمن يثبت الأمة عن الجهاد ويؤثم المجاهدين ويجرمهم لجهادهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العبودية قد جعل الله لأهل محبته علامتين اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح وفي دفع ما يبغضه من الكفر والفسوق والأصيان انتهى كلامه لو قدمت الشعوب المسلمة جزءا يسيرا مما تقدمه في سبيل الطاغوت في طريق الجهاد في سبيل الله لتغير حالهم إلى أحسن حال ولكان لهم شأن آخر يختلف عماهم عليه من الدل والخنوع والهوان والعبودية للطواغيت فكيف إذا سمعت هذه الشعوب حقيقة أخبار الجهاد على أرض العراق فخطط الجهاد ومشاريعه تسير على قدم وساق على أرض الرافدين بفضل الله وثماره أخذت في البدو والصلاح مما أقض مضاجع الكفر في المنطقة ففتلوا حبائلهم وأحضروا مكرهم وأجلبوا بحقدهم وبطشهم على أرض الفلوجة الطيبة فماذا جنى الغاصب الأمريكي وحلفاؤه من الرافضة وغيرهم من غزوهم واعتدائهم على ديار الإسلام الآمنة لقد ظهرت فضائحهم وأكاذيبهم المكشوفة للعالم أجمع وتداعت حججهم ومزاعمهم في تحقيق الأمن والأمان للحكومة العراقية المرتدة وشغلهم الشاغل الآن في إنجاح الكذبة الأمريكية الكبرى التي تسمى الديمقراطية فقد لعب الأمريكان بعقول كثير من الشعوب بأكذوبة الديمقراطية المتحضرة وأوهموها أن سعادتها ورفاهيتها مرهونة بهذا المنهج البشري القاصر وبعدها بررت إدارة الكفر الأمريكية حربها على العراق وأفغانستان بأنها حامية الديمقراطية في العالم وراعيتها الأولى وعلى أرض العراق أنشئت الحكومة العلاوية لهذا الغرض أي لغرض التلبيس والتجيل على عقول العراقيين والعالم وللإيهام بأن الولايات المتحدة جادة في إقامة وطن عراقي مستقل وديمقراطي فتشتر بذلك أهدافها ومراميها الصليبية في المنطقة في التمكين لدولة إسرائيل الكبرى وتخفي أطماعها ونواياها تجاه ثروات العراق وخيراته وإن من أعظم ما حرص الإسلام على بقاء صفائه ونقائه وتميزه هو شخصية هذا الدين وقبوله كما أنزل بأوامره وزواجره وحدوده وقواعده بعيدا عن التمييع والتشويه والغلو والإفراط والتفريض وهذا ما جاء مؤكدا في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية قال الله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون خبير وقال سبحانه واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وقال سبحانه وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وقال سبحانه فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وقال جل من قائل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا؟ ما ليس منه فهو رد وقال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة جاءت الديمقراطية لتقول لنا إن الشعب في النظام الديمقراطي هو الحكم والمرجع وله كلمة الفصل والبت في كل القضايا فحقيقته في هذا النظام تقول لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه له الحكم وإليه يرجعون إرادته مقدسة واختياره ملزم وآراؤه مقدمة محترمة وحكمه حكمة وعذل من رفعه رفع ومن وضعه وضع فما أحله الشعب هو الحلال وما حرمه هو الحرام وما رضيه قانونا ونظاما وشريعة فهو المعتبر وما عداه فلا حرمة له ولا قيمة ولا وزن وإن كان دينا قويما وشرعا حكيما من عند رب العالمين وهذا الشعار أعني حكم الشعب للشعب هو لب النظام الديمقراطي وجوهره ومحوره وقطب رحاه الذي تدور عليه كل قضاياه ومسائله فلا وجود له إلا بذلك فهذا هو دين الديمقراطية الذي يبجل ويعظم جهار النهار وهذا ما يقرره منظروها ومفكروها ودعاتها على رؤوس الأشهاد وهو ما نشاهده ونلمسه في الواقع الذي نراه ونعاينه فالديمقراطية على اختلاف تشعباتها وتفسيراتها تقوم على مبادئ وأسس نوجز أهمها في النقاط التالية أولا تقوم الديمقراطية على مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات بما في ذلك السلطة التشريعية ويتم ذلك عن طريق اختيار ممثلين عن الشعب ينوبون عنه في مهمة التشريع وسن القوانين وبعبارة اخرى فان المشرع المطاع في الديمقراطية هو الانسان وليس الله وهذا يعني ان المألوه المعبود المطاع من جهة التشريع والتحليل والتحريم هو الشعب والانسان والمخلوق وليس الله تعالى وهذا عين الكفر والشرك والضلال لمناقضته لأصول الدين والتوحيد ولتضمنه إشراك الإنسان الضعيف الجاهل مع الله سبحانه وتعالى في أخص خصائص إلهيته ألا وهو الحكم والتشريع قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وقال تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وليس إلى الشعب أو الجماهير أو الكثرة الكاثرة وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وقال تعالى قل غير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا وقال تعالى أم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فسمى الذين يشرعون للناس بغير سلطان من الله تعالى شركاء وأندادا وقال تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله جاء في الحديث عن عدي بن حاتم لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نصراني فسمعه يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال فقلت له إنا لسنا نعبدهم أي لم نكن نعبدهم من جهة التنسك والدعاء والسجود والركوع لظنه أن العبادة محصورة في هذه المعاني وحسب قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتحلون قال فقلت بلى قال فتلك عبادتهم ورحم الله سيد قطب إذ يقول إن الناس في جميع الأنظمة الأرضية يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله يقع في أرقى الديمقراطيات كما يقع في أحط الدكتاتوريات سواء وقال أظهر خصائص الألوهية بالقياس إلى البشرية تعبيد العبيد والتشريع لهم في حياتهم وإقامة الموازين لهم فمن ادعى لنفسه شيئا من هذا كله فقد ادعى لنفسه أظهر خصائص الألوهية وأقام نفسه للناس إلها من دون الله وقال إن الذي يملك حق التحريم والتحليل هو الله وحده وليس ذلك لأحد من البشر لا فرد ولا طبقة ولا أمة ولا الناس أجمعين إلا بسلطان من الله ووفق شريعة الله انتهى كلامه ثانيا تقوم الديمقراطية على مبدأ حرية التدين والاعتقاد فللمرء في ظل الأنظمة الديمقراطية أن يعتقد ما يشاء ويتدين بالدين الذي يشاء ويرتد إلى أي دين وقت ما يشاء وإن كان هذا الارتداد مؤداه إلى الخروج عن دين الله تعالى إلى الإلحاد وعبادة غير الله عز وجل وهذا أمر لا شك في بطلانه وفساده ومغايرته لكثير من النصوص الشرعية إذ أن المسلم لو ارتد عن دينه إلى الكفر فحكمه في الإسلام القتل كما في الحديث الذي يرويه البخاري وغيره من بدل دينه فاقتلوه وليس فاتركوه فالمرتد لا يصح أن يعقد له عهد ولا أمان ولا دوار وليس له في دين الله إلا الاستتابة أو السيف ثالثا تقوم الديمقراطية على اعتبار الشعب حكم أو حد ترد إليه النزاعات والخصومات فإذا حصل أي اختلاف أو نزاع بين الحاكم والمحكوم نجد أن كل من الطرفين يهدد الآخر بالرجوع إلى إرادة الشعب وإلى اختياره ليفصل الشعب ما كان بينهما من نزاع أو اختلاف وهذا مغاير ومناقض لأصول التوحيد التي تقرر أن الحكم الذي يفصل بقضائه بين النزاعاته والله تعالى وليس أحدا سواه قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله بينما الديمقراطية تقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الشعب وليس إلى أحد غير الشعب وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر قال ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء الآخر انتهى كلامه ثم إن إرادة التحاكم إلى الشعب أو إلى أي جهة أخرى غير الله تعالى يعتبر في نظر الشرع من التحاكم إلى الطاغوت الذي يجب الكفر به كما قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فجعل الله سبحانه وتعالى إيمانهم زعما ومجرد الدعاء لا حقيقة له لمجرد حصول الإرادة في التحاكم إلى الطاغوت وإلى شرائعه وكل شرع غير شرع الله أو حكم لا يحكم بما أنزل الله فهو يدخل في معنى الطاغوت الذي يجب الكفر به رابعا تقوم الديمقراطية على مبدأ حرية التعبير والإفصاح أيا كان هذا التعبير ولو كان مفاده طعناً وسباً للذات الإلهية وشعائر الدين إذ لا يوجد في الديمقراطية شيء مقدس يحرم الخوض فيه أو التطاول عليه بقبيح القول قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وقال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة خامسا تقوم الديمقراطية على مبدأ فصل الدين عن الدولة وعن السياسة والحياة فما لله لله وهو فقط العبادة في الصوامع والزوايا وما سوى ذلك من مرافق الحياة السياسية والاقتصادية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 وكفر القائل به لتضمنه الجحود الصريح كما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو جحود صريح لبعض الدين الذي نص على أن الإسلام دين دولة وسياسة وحكم وتشريع وأنه أوسع بكثير من أن يحصر في المناسك أو بين جدران المعابد وهذا مما لا شك فيه أنه كفر بواح بدين الله تعالى كما قال تعالى تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وقال تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا أليما سابعة تقوم الديمقراطية على مبدأ حرية تشكيل التجمعات والأحزاب السياسية وغيرها أيا كانت عقيدة وأفكار وأخلاقيات هذه الأحزاب وهذا مبدأ باطل شرعا وذلك من أوجه منها أنه يتضمن الإقرار والاعتراف طوعا من غير إكراه بشرعية الأحزاب والجماعات بكل اتجاهاتها الكفرية والشركية وأن لها الحق في الوجود وفي نشر باطلها وفسادها وكفرها في البلاد وبين العباد وهذا مناقض لكثير من النصوص الشرعية التي تثبت أن الأصل في التعامل مع المنكر والكفر إنكاره وتغييره وليس إقراره والاعتراف بشرعيته قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله قال ابن تيمية رحمه الله فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء انتهى كلامه رحمه الله ومنها أن هذا الاعتراف الطوعي بشرعية الأحزاب الكافرة يتضمن الرضا بالكفر وإن لم يصرح بفمه أنه يرضى بحريتها والرضا بالكفر كفر قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب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 بأن تبث كفرها وباطلها وأن تغرق المجتمع بجميع صنوف الفساد والفتن والأهواء فنعينهم بذلك على هلاك ودمار البلاد والعباد ثامنا تقوم الديمقراطية على مبدأ اعتبار موقف الأكثرية وتبني ما تجتمع عليه الأكثرية ولو اجتمعت على الباطل والضلال والكفر البواح فالحق في نظر الديمقراطية الذي لا يجوز الاستدراك أو التعقيب عليه هو ما تقرره الأكثرية وتجتمع عليه لا غير وهذا مبدأ باطل لا يصح على إطلاقه حيث أن الحق في نظر الإسلام هو ما يوافق الكتاب والسنة قل أنصاره أو كثره وما يخالف الكتاب والسنة فهو الباطل ولو اجتمعت عليه اهل الارض قاطبه قال تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون وقال تعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله اي يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون فدلت الايه الكريمه ان طاعه واتباع اكثر من في الارض ضلال عن سبيل الله تعالى لان الاكثريه على ضلال ولا يؤمنون بالله إلا وهم يشركون معه آلهة أخرى وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعمر بن ميمون جمهور الجماعتهم الذين فارقوا الجماعة والجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك وقال الحسن البصري فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي الذين لم يذهبوا مع اهل الاتراف في اترافهم ولا مع اهل البدع في بدعهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكونوا كذلك ومما يلفت النظر ويشتد له العجب انه رغم ما جرت التجارب الديمقراطية على المسلمين من نتائج سيئة ووخيمة افضت الى الضعف والاختلاف والتفرق والشقاق والنزاع حيث الجماعة أصبحت جماعات والحزب أصبح أحزاب والحركة أصبحت حركات متنافرة متباغضة رغم كل ذلك وغير ذلك مما يشين فإن أقوام لا يزالون يستعذبون الديمقراطية وينافحون عنها كأنهم أربابها وصانعيها أشرب في قلوبهم حب الديمقراطية كما أشرب بنو إسرائيل من قبل في قلوبهم حب العجل فما نفعهم سمعهم فردعتهم الآيات القرآنية والنصوص الشرعية ولا نفعتهم عقولهم وأبصارهم فبصرتهم بالواقع المرير الناتج عن تطبيق الديمقراطية وتعدر بعضهم بشبهة المصلحة والوصولية للقرار والسيادة عن طريق الديمقراطية واتخذوها سبيلا لنيل المقاصد الشرعية والدينية ولم يلتفتوا لشرعية هذه الوسائل وأحكامها في دين الله عز وجل ودخلوا من جحر المساومة والمقايضة على ثوابت العقيدة والمنهج باسم المصلحة والغاية روى الطبري في تفسيره قال لقي الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد ونشركك في أمرنا كله فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا كنا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه وإن كان الذي بأيدينا خير مما في يديك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت منا بحظك فأنزل الله قل يا أيها الكافرون حتى انقضت الصورة إننا نجد في هذه الحادثة أن قريشا طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنازل لها وتتنازل له حتى يلتقيا حول نقطة واحدة وقد يقول قائل لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقهم على ذلك وطلب منهم أن يبدأوا بعبادة الله أولا فإنهم إذا عرفوا الإسلام لن يرجعوا عنه وفي هذا تحقيق مكسب كبير للإسلام وتحقيق انتصار ورفع للبلاء الذي يلاقيه المسلمون والجواب أن الله قد حسم هذه القضية لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد وفي آخرها لكم دينكم وليدين فالقضية قضية مبدأ غير قابلة للمساومة ولا للتنازل قيد أم فهذه مسألة من مسائل العقيدة بل هي العقيدة نفسها إن التأمل في هذه القضية وكيف حسمها القرآن يعطي من الدروس ما نحن بأمس الحاجة إليه بل يرسم منهجا واضحا جليا في كيفية مواجهة أساليب كثير من أعداء الإسلام حاضرا ومستقبلا فلو سالمتهم يا أيها المسلم فهم لا يسالمونك إلا بشرط التخلي عن دينك وتدخل في موالاتهم وطاعتهم في منهجهم الديمقراطي الخبيث وبخاصة إن كانوا هم الطرف الأقوى وبخاصة إن كانوا هم الطرف القوي في المعركة وإن طمعت يوما أن يرضوا عنك من دون أن تتبع ملتهم فأنت واهم وعليك بقراءة القرآن من جديد ومراجعة التاريخ القريب منه والبعيد لتقرأ صفحات الغدر والحقد والإجرام التي مورست ولا تزال تمارس بحق الإسلام والمسلمين فكيف تقبلون يا أيها المسلمون من أهل العراق أن يحكم العدو الصليبي وأذنابه في دمائكم وأبشاركم وفروجكم وأموالكم بشرعة غير شرعة الله الطاهرة وبدين غير دينه القويم وأنتم أحفاد سعد بن أبي وقاص والمتنى وخالد بن الوليد والقعقاع الذين روّوا هذه الأرض بدمائهم فينبغي لكم أن تتنبهوا لخطة العدو من تطبيق الديمقراطية المزعومة في بلادكم فما أرادوها إلا لأجل نزع بقية الخير فيكم فأحكموها على هيئة المصيدة الخبيثة التي ترمي لسيطرة الرافضة على مقاليد الحكم في العراق فقد أدخل أربعة ملايين رافضي من إيران من أجل المشاركة في الانتخابات ليتحقق لهم ما يصبون إليه من السيطرة على غالبية الكراسي في المجلس الوثني وبذلك يستطيعون أن يشكلوا حكومة أغلبية تسيطر على مفاصل الدولة الرئيسية الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية وتحت لافتة الحفاظ على الوطن والمواطن والتقدم نحو المشروع الديمقراطي وإزالة أي عوالق من حزب البحث البائد والقضاء على المخربين من فدائي صدام والإرهابيين يبدأ الرافضة بتصفية حساباتهم العقدية بالقضاء على رموز وكوادر أهل السنة من علماء ودعاة وأصحاب خبرة ويرافق ذلك ضخ إعلامي رهيب يزين باطلهم ويخفي حقيقتهم وما تخفي صدورهم أكبر ثم يبدؤون بعد ذلك بنشر مذهبهم الخبيث بين الناس بالمال والحديد والترغيب والترهيب ويستفيدون من سيطرتهم على مصادر رزق المسلمين فإن نجحوا في مشروعهم هذا فما هي إلا بضع سنوات وتكون بغداد ومناطق أهل السنة قد تشيع أغلبها ومن وراء ذلك سكوت وخذلان كثير من من ينتسب إلى العلم زورا وبهتانا الذين ميعوا عقيدة الولاء والبراء في صدور الناس وأوهمهم بأن الرافضة إخوان لنا وجيران مودتنا وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوع ورهبانها فواء سفاه إن أصبحت بغداد في يوم من الأيام رافضية فإن بغداد وإن كانت حكمت سنين طويلة من حكام مرتدين ساموا أهلها الذل والهوان لكنها لم تكن في يوم من الأيام رافضية فها هي بغداد والسواد بدأ يعلوها يوما بعد يوم وها هي مظاهر الوثنية والشرك تتبدى فيها عيانا وأصبحت ترتفع فيها أصوات أهل الرفض بلعن صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام وبسب أمهاتنا زوجات نبينا صباح مساء على منابرهم وفي إذاعاتهم ورحم الله الإمام مالك حين قال لا يجلس في أرض يسب فيها أبو بكر وعمر عمر الفاروق الذي قال عندما كان أميرا للمؤمنين لان أبقان الله إلى العام القادم لأدعن نساء العراق لا يحتجن إلى أحد بعدي كان يغار على أعراضكم وهو في المدينة المنورة وها هم الرافضة اليوم يلعنونه صبح مساء بين ظهرانيكم أما بقي فيكم غيرة يا أهل العراق أغادرت مضاربكم الحمية على دين الله أخنتم أجدادكم يا أحفاد سعد والمتنى وخالد أرضيتم بالدلة والهوان وبغايا الروم وشداذ النصارى وخنازير الرافضة يعبثون بأعراض بنات المسلمين ويتلهون بها فلهذه الدواعي وغيرها أعلن الحرب اللدود على هذا المنهج الخبيث وبينا حكم أصحاب هذه العقيدة الباطلة والطريقة الخاسرة فكل من يسعى في قيام هذا المنهج بالمعونة والمساعدة فهو متول له ولأهله وحكمه حكم الداعين إليه والمظاهرين له والمرشحون للانتخاب هم أدعياء للربوبية والألوهية والمنتخبون لهم قد اتخذوهم أربابا وشركاء من دون الله وحكمهم في دين الله الكفر والخروج عن الإسلام اللهم هل بلغت اللهم فاشهد اللهم هل بلغت اللهم فاشهد اللهم هل بلغت اللهم فاشهد والحمد لله رب العالمين أمتي ما لي أراك راضية بالدون قابعة في الهوان متلفعة بالسواد ألم تكوني سيدة عصرك ألم تكوني درة زمانك كيف تهجر الأسد عرينها بل كيف تتخلى الشمس عن برجها كيف أغفيت على الذل ولم تنفضي عنك غبار التهمي؟ أمتي لا ترهب القوى العمياء ولا تهاب الحضارة الخرقاء ما دمت بالله معتصمة وعليه متوكله فالله أعلى وأكبر الله أكبر الله أكبر فاضت من حناجرنا لتملأ الأرض من عرف الرياحين الله أكبر كم ذلت لها عنق كانت تذلل أعناق الملايين الله أكبر نفديها بأنفسنا حتى تهيمن في كل الميادين الله أكبر رددها فإن لها وقع الصوائق في سمع الشياطين الله أعلى وأكبر الله أقوى وأقدر ممن عدا وتكبر ممن بغى وتجبر الله أعلى وأكبر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 وحبي الكفر يجهر مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر فالله يملي وينذر إن غيري غيره مقصر وسوف يعلي ويظهر جنوده غير مؤثر فالله يملي وينذر إن غيري غيره مقصر وسوف يعلي ويظهر جنوده غير مؤثر عليهم أن يمكر من كل قوم ومعشر وسوف يحمي وينصر وسوف يعطي ويغفر وسوف يحمي وينصر صَحْبُ صَيُوتِي وَيُثِيرُ أَتْبَاعَ أَكْرَامٍ مُنذِرٍ وَخَيْرَ دَاعٍ مُبَشِّرٍ الله الله اللهُ أَعْلَى وَأَكْبَرُ الله الله اللهُ أَقْوَى وَأَقْدَرُ الله أَعْلَى وَأَكْبَرُ اللهُ أَقْوَى وَأَقْدَرُ في التي ليس تذكر ربي رعها وكثر في ظل كل مظفر قامت تنادي وتجهر كم في التي ليس تذكر ربي رعها وكثر في ظل كل مظفر قامت تنادي وتجهر بدينها وتذكر برب بها نبيها حيث يأمر بالمال والناس تصرخ بدينها وتذكر برب بها وتؤنسر نبيهها حيث يأمر بالمال والنفس تنصر وفي البكارين تصبر حتى المبشر وقال يا عبد أبشر ويا مبلغ كبر في كل ما شرس البغاة تكسر والفتحك السير يهدر وفي الممالك يعبر والفتحك السير يهدر وفي الممالك يعبر والدين في الأرض يزهر أنعم بنصر مؤزر للمسلمين تحدر فضاء ربي وقدر والدين في الأرض يزهر أنعم بنصر مؤزر للمسلمين تحدر فضاء ربي وقدر الله الله الله أعلم اكبر الله الله الله وأقدر الله الله أعلى وأكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله تمر الله اقوى واقدر القدر